الأحبة الكرام الحقيقة بعد هذا العرض الجميل والفقرات الرائعة لهذا الاجتماع المبارك يعجز الحقيقة الواحد أن يأتي بشيء أفضل مما قيل وأبدع مما صور ولكن هذا اجتهاد وتلبية لدعوة الإخوة الكرام أجزر الله لكم ولهم المثوبة والجزاء والعطاء عنده سبحانه وتعالى هذه المقطوعة تناسب هذا المقام، فاسمحوا لي بها. يتسأل الأحباب فيما بينهم هل من لقاءٍ دعده وآمي؟ يتسأل الأحباب فيما بينهم هل من لقاءٍ دعده وآمي؟ أن هل تعود الذكريات بناء إلى هذه الرحاب وسعد الأيام؟ أن هل تعود هذي الرحاب وسعد الأيام هذي الرحاب وسعد الايامي في مجمع الخير زرعنا وردنا واليوم نقطفه بطيب ختام في مجمع الخير زرعنا وردنا واليوم نقطفه بطيب ختام فاب يقول لقاءكم ويبث فيكم حبه بسلام فابو اصيل يستطيب لقاءكم ويبث فيكم حبه بسلام ويبث فيكم حبه بسلام ولكن وددت بان يطول لقاؤنا حبا تعنوينه لكم انغامي ولكن وددت بان يطول لقاؤنا حبا تعنوينه لكم انغامي لكن نودكم واسال ربنا جمع الشتات وجنه المكرمين لكن نودكم واسال رابنا جمع الشتات وجن جنة الكرامى جنة الشتات وجنة الكرامى جنة الشتات وجنة الكرامى.